وما امروا الا ليله اذا زلزلت الارض زلزالها واحرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرين يره ومن يعمل مثقال ذره ش ر ي يره والعاديات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا و إ ن ه لحب الهدى ش ر ك ا د ع ث ر ما ف ي ا ل غ ب و ر و ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ر كلا ل و س و ع ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ي I'm、mm、sorry. -hmm.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 شركه الهدى شركه دعويه غير ع ب ك ذات مضمون اجتماعي ب د و شركه الهدى شركه د ع و ا ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي قل ُْ أ َ ع ُ و ذ ُ برب َِِّ الفلق َََْ من ِْ شر َِّ ما َ خلق َََ ومن َِْ شر َِّ غاسق َِِ ذ َ ا وقب َ ومن َِْ شر َ النفاثات ََّ في ِ ا ل ْ ع ُ ق َ د ِ ومن َِْ شر َِّ حاسب َِِ ذ َ ا حسد ََ قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس, إله الناس من